تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريح لا يسمن ولا يغني من جوه وجوه يومئذ ناعمة لِسَارِيهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ لا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُمٌّ مَرْفُوعٌ وَأَكْوَابٌ موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الأب لكيف خلقه وإلى السماء كيف أوفرته